وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ العَظِيمِ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 وَإِذَا أَرَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُنِ فَالضُّوِّيْلِيَهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنَّا اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ